بُوكتُو. تِس. ثلاثة وعشرون. ثلاثة وعشرون. وديش بعشان سكنا. تعلم اللغات الأجنبية. تعلم اللغات الأجنبية. آبني إسبانيش كَهَّا سِي سِكِي. اين تعلمت الاسبانيه اين تعلمت الاسبانيه كيا اب برتغالي بھی جانتی ہے هل تتكلم ايضا البرتغاليه هل تتكلم ايضا البرتغاليه جي ہاں اور میں تھوڑی سی اٹالین بھی جانتی ہوں نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه مجھے لگتا ہے اپ بہت اچھا بولتی ہیں ارى انك تتكلم بشكل جيد جدا ارى انك تتكلم بشكل جيد جدا هذه لغات بہت ایک جیسی ہے اللغات متشابهه الى حد ما اللغات متشابهه الى حد ما ما انكو ااچي تراسه سمج سكتي ہوں استطيع ان افهمها جيدا استطيع ان افهمها جيدا لكن بولنا اور لکھنا کٹھن ہے لكن التكلم والكتابه شيء صعب لكن التكلم والكتابه شيء صعب ما ابد اي غلطيات करती हूं وما زال اعمل اخطاء كثيره وما زال اعمل اخطاء كثيره كريپيا ميري غلطيات हमेशा ठीक कीजिए ارجو ان تصحح لي دائما ارجو ان تصحح لي دائما आपका उच्चारण अच्छा है نطقك جيد تماما نطقك جيد تماما اب थोडे से स्वराघात से बोलते हैं عندك لهجه بسيطه عندك لهجه بسيطه आप कहाँ के हैं ये पता लगता है الشخص أن يعرف من यसोतिया अल शख्स अन्यारुफ मिन ऐना अंत आपकी मातृभाषा क्या है मैं मैं ही अगत कल उम क्या आप भाषा का कोई पाठ्यक्रम कर रही है हल अंत आलमत लुहा हल अंत तथा आलम फी दौरतुआत आप कौनसी पुस्तक इस्तेमाल कर रही है अयो मनहज इन तस्ताम अय मनहज तस्तामिल उसका नाम मुझे इस समय याद नहीं है फिल वक्त फिल वक्त मुझे इस समय उसका नाम याद नहीं आ रहा है बाली। बाली। मैं भूल गई لقد نسيته للتو لقد نسيته